وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبروكم أيكم أحسن عمل ولئن قلتم أنكم مبعثون من بعد الموت لا يقول أن الذين كفروا إن هذا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة لا ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أدقنا الإنسان من نفسه بِرَحْمَةٍ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَبقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ وَرَاءٍ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك الله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 بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَيكَ سَلَهُمْ فِي اللَّاحِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَهَمَّ الذِّكْرَ عَلَى بَنِي نِهَ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى ورحمة. أولئك يؤمنون به، وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاقُمَ عِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَطْغَوْنَ عَنْهُ وَجَاءَ وَهُمْ مِنَ الْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ من يُوارِضُونَهُمُ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ النَّبِيّونَ خَسِرَ أَنْفُسُهُمْ وَغَلَّى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أنهم فِي الْآخِرَةِ مُخْسَرُونَ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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُونَ بَدِيرَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بل نظلكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أللزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قومنا سألكم عليهم آلا إن أجري إلا على الله وما أنا بطار بالذين آمنوا إن قوما تجهلون ويا قوم من ينسرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائر الله ولا أعلم الغيب ولا أقول مني ملكون أقول للذين تزدري أعينكم لين يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فكفر تجد لنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيك به الله إذا شاء وما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 جُرِيمٌ وَأُوحِيَ إِلَى مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَابَ تَيْأَسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَصْنَعِ الْبُنْكَ بِأَعْيُنِنَا مَا حَمَلْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النون قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قني وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وموساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ابنه وكان في معزلي يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سامي إلى جبلي أعصمني من الماء. قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَا مِنَ الْمُورِقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْنِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقَضَى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الضَّالِّينَ ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين